الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور يوم وسيئات في أعمالنا، فيهديه الله فلا مضل له وليظل خلاه جاهلاً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى آله وأصحابه ومنتجرهم لإحسانه إلى يوم الدين وسلمت سليما كثيرا مما بعد وقبل أن أبدأ لتعليق وعتاب وأرجو أن يشرح الله عز وجل صدري وصدر الشيخ والمحبين جميعا الكلمة التي ألقاها بين يدي هذا الحضور الكريم أقول ما كان يمري لا من حيث الجملة وأقول ما قاله صديق هذه الأمة في مثل هذا المقام رضي الله تعالى عنه اللهم لا تؤاخذني بما يقولون وأزيل ولا تؤاخذون أعلهم الفرح به قال ذلك وهذا غن ولا شفعة وأيضاً قال رضي الله تعالى عنه اللهم اجعل لي خيرا مما يغنو أو في رواية يحسبون وفلي ما لا يعلم وانية تقصير كثير والأخطاء أكثر وهذا المجل لا يمت وأما من حيث التفصيل أيضا أقول لست بذلك استوى الله عز وجل لي اللقاء بين وعلماء جعل الله عز وجل لهم رفوة من الأرض وبين الخلق والعباد وهذا من توفيق الله جل وعلا وعلى, وعلى غد ما يقوم التسير والتوفيق من الله جل وعلا يكون المحاسبة فيما يعمل وفيما ينشر المرء هذا الدين القوي وهذا المنهج العظيم والتقصير لا شك عظيم جدا والأخطاء أكثر أسأل الله عز وجل أن يغفرها لي ويغفرها لكم والملح والله لا ينبغي أكوان خاصة يعني في وجود الرب وفي وجود الإنسان والقصص كثيرة وأكتكي بهذا وأسأل الله جل وعلا أن يظهر لي ويغفر للشيخ وللحبول جميعا وأنبع فيه وإياكم يعني من هذا النوع من التطرى والمديح كان مشايخنا والله لا يحبونه ولا ينتظرونه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على طريقهم وعلى منهاجهم لا نحب هذه الأشياء في الأمر يعني فيما بين المرض وربه كل وعلا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حضورنا هذا وجلوسنا هذا ومشينا ومشيكم ومجيئنا ومجيئكم كله في ذاته تبارك وتعالى نلتقي لا تجمعنا رابطة وإنما يجبعنا وأوجبه الله تبارك وتعالى فيما بين الإيمان وأهل الإسلام وأسأل الله عز وجل أن يكتب ممشايا وممشاكم جميعا وجلوسي وجلوسكم جميعا وأن يجعل تزاورنا في ذاته تبارك وتعالى لننتقى به يوم لا ينفر مالا ولا بنا إلا أن أتى الله تبارك وتعالى لقلب سليمه تذكر الشيخ يعني لقبا وهو بوله الألباني الصغير هذه كلمة الحقيبة كانت يعني بنتداول ويتذاكرها تلقيب الشيخ والمحب الشيخ وما أكثرهم في البلاد والأمصار ولكن أعظم من اشتهر بهذا اللقب هو شيخنا الشيخ علي بن مشرف في العمري نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتع به وأن يمتع به كان مشهورا جدا بهذا اللقب وأما الشيخ تلباني رحمه الله فكان لا ينقل أحدا بشيء بل كان قليلا المدح والثناء على غيره وتأدبنا منه بهذا الأدب الكثير وكان يدعو إلى هذا لكن كان يسمع مثل هذه التلقاء وكان يضحب لها ولكن لا يزيدها بقول أو بمدح وتناء هكذا كان وهكذا عاش وهكذا مات رحمه الله رحمة الواسعة ولعل لا أذكر أنه مدح أحداً يعني في مجلس إلا ما كان في يوم من الأيام وكثير من مشايخنا على هذا رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم أَيُحِبُّونَ أَنْ يُمْدَحُوا وَلَا يُحِبُّونَ أَنْ يَمْدَحُوا أحداث وجهه أقل أقول ولكن أذكر كلمة ذكرها في شيخنا الشيخ ربيع بن هادي بعد أن بيّن له كثيرا من كلام سيد قطب في تفسيره وفصلها ففرح الشيخ بهذا التفصيل فرحا عظيما ثم قال له الكلمة الواحدة قال يا ربيع أنت مثل الربيع وقال في بعد لحظات أخرى يا ربيع كن كالربيع يعني مثل فصل الربيع ومعروهم عندنا أنتم طبعاً عن عندكم معظم السنة فصل ربيع إلا أيام الثلوج ولكن هذه أيام سبحان الله صيف ربيع خريف ربيع وربيع ربيع يوم ربيع وأما نحن في بلادنا لا نرى الربيع إلا أيام غلاء جدا ونفرح بها فرحاً عظيماً ولخر الناس أصحاب البيوت من بيوتهم وأصحاب القصور من ليسكنوا في الصحراء في الخيام تمنت عني هذا الربيع الذي لا يساوي يعني جزءا من مئة جزء من ربيعكم هذا بل من صيفكم هذا يا ربيع أنت كالربيع ويا ربيع كن كالربيع وضحك الشيخ وضحك الجميع وكان الشيخ يفتح كثيرا بهذا وكنا نقول أن الشيخ ما مدح أحدا كما بجح وهذه الكلمة فقط لا زيارت عليها يا إخوان هكذا قالوا الله وهكذا يعني كأدب بآدابهم أسر الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم على هذا الطريق وأما ما رضت أن أجعله حديثا أو حديث في هذا اللقاء في هذا الجمع المبارك، وهو حديث من أحده نبينا عليه الصلاة والسلام نستخي منه العلم ونستخي منه الأصول ونستخي منه العمل والأجب والمنهج والطريقة وهذا هو الأصل فيما جاء لمن ربنا تبارك وتعالى وحيا وبلغه رسوله وعليه الصلاة والسلام قرآنا وسنة الحديث الذي انتخبته واخترته حديث مشهور ولعلنا نحفظه جميعا ونعرفه جميعا ولكن لعلي أشيره إلى بعض ما سمعته وأخذته عن علمائنا رواه الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة عن أبي درد الغفاري جندق بن جنادة ورواه كذلك هو وغيره عن أبي عبد الرحمن معارض جبب وكلاهما روضاه جبابا من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن أحبهم الرسول حبا جما وخصهم بخصائص كثيرة فخص أبا ذر بما خصه به وأوصاه بمغادرة المدينة الآن يخرج إلى أرضٍ قفرٍ إذا بلغت البيوت في المدينة جبل سلع وجبل جبل صغير غريب من المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام وأما معالم الجبل فخصه الرسول كذلك بكثير من الخصائص يكفيه أنه قال له والله إني أحبك. والرسول لأصحابه هكذا كان لذلك جمع الله بين قلوبهم وألف بين قلوبهم ألفة والله لم يعرف لها الكاريخ مثلا بل ولا قريبا المثال صعب، ولكن حتى الغرب من ذلك مما يشط على التاريخ أن يوجده في أحد أمثا قال الله إني لأحبك يا معاهد أقول وعلى الرغم من هذا لما كثرت ديور وكثرت الديور وكثر الغرم على معاهد أمر بإعلان إفلاسه كما نسميه اليوم وأعلن بي بيته ومجاعه للبيع حتى يرد أموال الخصم ولعل البعض منا يستغرب لماذا كانت الديون كثيرة على معامل الديون كثيرة وسببها أنه كان لا يرد أحداً أبداً لا يرد أحداً طلبها لنا أو شيئاً من متاع الدنيا فإن كان عنده فأعقره وبدله إليه وإن لم يكن عنده فاقترض كان يقتلون كثيراً ليرغيا الطالبين، فكثر الغرمة وشكوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعرض النبي متاعه وبيته للبيع، ولكن لم تسف إلا شيء، لم تسد إلا شيئاً يزيان من أموال الغرمة. ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام ورغب أن يستعمله فأرسله إلى اليمن مع حبه لا معارض بكى لأنه لا يريد أن يفارق النبي عليه الصلاة والسلام وفارقة النبي كانت الله أشد عليهم من كل شيء في هذه الحياة الدنيا والدنوة والقرب من رسول الله كان حبا ليه من الدنيا وما فيها ولكن أضخمه النبي على ذلك يسحه له ويجري له من بيت المال ويشد بذلك حقوق الغرما وأرسله إلى اليمن ومعاذ يمكي ورسول رصع سلم كذلك ومشى النبي وهو على دبته في وداعه وهذه قلبة وهذه من القصائص العظيمة أقول التي كانت لمعاه رضي الله تعالى عنه وأسأل الله أن يمرك وتعالى أن يوفق لي إلى فقه ما جاءنا عن هؤلاء الدجاء عن الصحابة الكرام طضي الله تعالى عنها الشاهد هذا الحديث الذي رواه أبو ذر ورواه معاذ أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لفظه أقول لما يسهل حفظه ولعله محفوظاتنا جميعا يقول عليه الصلاة والسلام اتق الله هذه وصيته لهؤلاء وهي وصيته للأمة اتق الله حيثما كنت هذه الوصية الأولى ثم اتبعها. بمصية تتخرع عنها ولآزمة لها وتارعة لها وهذا من مما وصف في حديث رسولنا أنه أدي جوامع الكلم بل والله جوامع الأكبر والسلوب والأخلاق والأقوال والأفعال فمن ضرورة تقوى الله جمارك وتعالى حيث ما قلت الثانية التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام وهي قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها الله أكبر هذه تابعة بالأولى ولا كد منها ثم ختمها بما هو علامة على ما سبق سبحان الله شكرا الاتصال والعلاقة بين الوصية الأولى والثالية ثم الثالية صحيح هذا وصايا، ولكن الارتباط وثيق جدا. الأصل هي الأولى اتقن لها حيثما كنت، ولكن هذه تعتريها شوائب، وهذه الشوائب لا بد منها علاجها كالعسيرة في سننكم. مؤنية. علامة هذه وهذه في الثالثة فالثالثة هي العلامة على صحة هذه وهذه إن صحت منك هذه وصحت منك هذه فالعلامة واضحة ما هي هي في ضره عليه الصلاة والسلام وخارق الناس بخلق حسن يقولون ثلاث هي في الحقيقة واحدة كما ذكرها مشايخنا رحمهم الله ولكن فرها وعلامتها أو العلامة على صحتها وتحببها تحقق الأولى والثانية تظهر الثانية. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه الوصايا جاءت عن عدد من الصحابة عدد العظيم بمثلها ونحوها من حيث الله. وأما المعنى فأقول جاءت إلى كثيرة عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكرهم رجب وغيره، ودائماً كثرة الرواية وتعدد ألفاطها يؤني عن دراسة إسنادها كما ذكر ابن العلم بل جاء الكتاب بأعظم من ذلك في هذه المصايا أو في هذه الوصيحة العظيمة جاء عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عام أنس وعن أبي هرير وكثير جماعة من الصحر بل كما ذكره العلم أن هذه الوصيحة الجامعة جاءت في كتاب ربنا في آيات كثيرة وفي مواطن عديدة وكثيرة على رب العزة والجلال وهذا الحديث يعد ولا شك من جوامع الكلم أقول هل هي كلمة مشهورة ولكن كان العلماء ومشايخنا والله يقولون بل هي من جوامع الأعمال والسلوك والأخلاق والعقائد والآيات وهكذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام كان الأدب كله كان خلق كله كان البلاغة كلها كلها في نبينا عليه الصلاة والسلام كما ذكر عبد الله بن مسعود: إن أمر محمد كان بيناً بمن رأى يعني المجرد ما ترى محمد صلى الله عليه وسلم أو تخالقه أو تسمع منه أمره آية من البيان والوضوح أنه ليس يعني ليس في مستوى المشعر لا شيء آخر أبدا لا ينتق عن الهوائي هو إلا وحينه إن أمره عليه الصلاة والسلام كان بينا وراضحا جنيا لكن لمن رأى نحن ما رأيناه لكن صدقنا وأسأل الله أن يحقق فينا هذا التصديق لرولا بمثابة الرؤيا وان يوشكنا رؤيته وان يحشرنا في زمرته وزمر اصحاب يوم القيامه الحديث يقول مصيف جامعه لحقوق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد ومعلوم ومعلوم أن هذا الدين كله حبّق الإسلام دين الله تبارك وتعالى دين حبّق حبّق لك هذه نفرح لنا كبيراً لنا حبّق ولنسأداء من يفرح بالحق الذي ها لا, لا. لكن لا نتقلم بالحق الذي علينا لا دين الله جل وعلا حقوق منها ما هو لك وأضعافها عليك هكذا وأنا الدين كلهم هل نقول أركان الإيمان أركان الإيمان كلها حقوق أنا أقول أركان الإسلام أركان الإسلام جميعا أطوء أطوء الإيمان بالله حق الله جل وعلا طبعا الدين كل حقوق لله تبرك وتعالى لكن من حيث المباشرة وعادما مباشرة أو التقسيم والتوزيع كما يدمر أهل العلم الإيمان بالملائكة هذا ها الثاني قلاء من أركان الإيمان أرجع للإيمان كلام ست كلها. فإيمان بالملائكة حق الملائكة عليه ما يجب عليك له الملائكة حق الكتب الكتب لها حقه. كيف التوراة لها حق عليك والإنجيل له حق عليك كل الكتب مساوية والقرآن أعظم الكتب بحقهن عليك حقه. يجب عيب أن تونيها للقرآن <تصفيق> الإيمان والرسل الإيمان كلها حقوق <تصفيق> <تصفيق> أركان الإسلام والصلاة صلاة حقوق وشروط يجب أن تؤديها الزخار الصيام كلها حقوق وأما المعاملات والبيع والشراء والعقود والأنكحة هذه الحقوق فيها راضحة جهية لكن حتى أركان الإسلام وأركان الإيمان كلها حقوق، فدين كله حقوق، لكن نعم لا لا لك شجر، لكن عليك الكثير فضوبا كما يقولون لمن أدى الحقوق التي عليه، لكن احنا ما في أشطر منا في المطالبة بالحقوق التي لنا. ما يمكن نسيانه أو نتنازل عنها لا هم يقولون وأهل العلم يقولون طوبة لمن أدى الحقوق التي عليه وطوبة ثم طوبة لمن خرج من الدنيا ولم يستوفى حقوق الله أكبر لذلك أترك اترك الحقوق التي لك يليك تخرج من الدنيا ولك حقوق على غيرك لأنك ستستوفيها منهم متى يا الله وكبر يوم القيامة ستفرح بالحقوق التي لم تستطع عنه وهي لك حقوق لك لكن ما استطعت أن تأخذها في الدنيا هذه سبحانه الله ستفرح بها وتقول يا يليك كل الحقوق ها. تركتها في الدنيا ولم أخذ منها شيئا حتى تسلف فيها يوم. يوم القيامة. طوبى ثم طوبى لمن أخذ الحقوق التي عليه وخرج من الدنيا وله حقوق لام يسلف فيها. فتتمنى يوم القيامة لو كانت كل حقوقه غلنته في الدنيا. وتسكو بها في الآخرة، لكن إياك أن تخرج من الدنيا، ها، وعليك حق لغيرك فيها أي فيها في الدنيا، لا أديها كلها، من. تخلص منهم كلهم، من. ما حد يأخذ منك ولا حسن واحد يوم القيامة، وما أشبج اختيارنا ذلك اليوم بحسناتنا. الشاهد يعني منون هذا الحديث لأنها رصية جامعة لحقوق الله وحقوق الإعلان وهذا والله هو الدين كل كما ذكرت الدين كله دين حقوق أسأل الله أن يوفقني وأيامكم لأدائها وكما ذكرنا هذه الوصية تبدأ بوصية عليه الصلاة والسلام للصحابة الأجلاء ولهذه الأمة بتقوى الله جبارك وتعالى كما ذكر وذكرها المشايخ أن هذه الوصية جاءت في كتاب الله عز وجل ليران بل توصف لأنها رصية الله نوارك وتعالى للأولين والآخرين الله فكر شف ربك عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي من عليك منذ أن لم تكن شيئا ثم كنت نطرة ثم عرقة يعني في بطل الأم ربك عز وجل يوصيك الله أكبر يا شيخ هذه لو جلسنا فقط والله نستحرها ونفهم نحن, نحن من نحن حتى ربنا يعمر لكن هنا يوصيك لا إله الله يعني يرفع من مكانك يوصيك هذه مفروض نفرح بها طرفاً، هاه؟ ولا الأرض ما تشيل، ما ترفعنا، ما, ما توسكنا الأرض، فنحن ربنا يصينا الله أكبر منزلة نحن عبيد، وهو الرب الخالق المالك المعلق المنع يأمر لا هنا. لا أود هذه الكلمة انردتها كثير حتى تذيب يعني بها الأمسناء ثم تخضع لها القلوب شيخ تذكر، لشأن ربك الذي يملك والذي يستطيع أن يهلك الدنيا وما فيها بلحظة ها؟ أمامك وهذه وصية كما ذكر العلماء أنها وصية الله الجامعة للأولين والآخرين يقول عز وجل ولقد وصينا منك ولماذا؟ يا رب أمرنا قالها أنا برصيكم وهذه يعني كذلك تفهمها حتى تبدأ ولا ترصي ما هي الرصية؟ أن تقول الله الله أكبر والله, والله حارم أنت تأمر وأنت حار ربنا جل وعلا خالقنا مالكنا المنع علينا تأمرنا وإحنا نقول لذبك فكيف تنصينا؟ المفروض نقول لذبك أم؟ يقولون على الرياضيات قس عشرة ما تجيروا السنة سمعتم بها يعني تكعيب و ترغيب و ها إيش؟ يعني يقول لبيك و حق فوقها عشرة يعني عشرة مرات لبيك وسعليك أكرح نوية أيين؟ هو أن لبيك أحيانا نقولها ابن الفار إذا رحنا وين؟ إذا رحنا للحج هناك نتذكر أنا إيش؟ شعاة نقول لبيك في حياتنا الدنيا نستعملها مع ربنا جل وعلا ما, ما نذكر لا نذكر أمرا ها؟ ونحن نطبقه في قولنا لبيك أو حالنا لبيك يا رب أنت أمرت كيف إذا أرصيت سترفعنا عن مطار محلق لنا داع لا ربك عز وجمي وصيك ما أحلامك يا رب ما أعظمك يا رب سبحان الله وصيك كذلك بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا وإذا جاء النداء يا أيها الذين آمنوا كما قالوا انتبه به أرعي سمعك وقلبك وعاقلك فإنه خير تؤمر بها وشرج لك ربك يولديك يا أيها الذين آمن الله أكرر أعظم المدح والله مدح صغل المدح نداء يتغمن مدحا عظيما يا أيها الذين آمن معنا رب لبيت يا رب قال يش هل تتك الله قلت أنه الرجس ما قدمت لقد الله طب لماذا التكرار معروف عند العرب أنهم إذا أرادوا أن يؤكدوا شيئا كرروا أسلوب من أساليب التوكيد ربنا عز وجل تحبب إلينا بهذا النداء العظيم ثم أتبعه باشتكرار بالأغرب احتق الله وَلْتَلَّ النَّفْسَ مَّا قَدْ تَمْهُ وَلْتَقُرُ اللَّهِ لا إذا أفضل الله إن الله خبير لما تعملون يعني ما تنفع التطوى مكررة مؤكدة ما يكفيها اللغة هو المحور يا عبد الله لا إن الله خبير مما. يعرف أسائز المهور ويعرف أحوال القلوم عند الأفعال عند الفعل وعند القول وعند الترك يعرفها في السفر والإعلاق كل ذلك يعرفه ربك جلا وعلا وكل ذلك يحتاج إلى تقوى والآيات تقول كثيرة وكما ذكر أهل العلم أعظمها أعظم ما جاء فيه التقوى ومعرفة معنى التقوى وشروط التقوى يقوله ذوارك وتعالى هو أهل الكطوة وأهل المغفرة سبحان الله ويمكن أن يمر عليها أهل يعني أعينها بدون من أستحمر لها معنى مواضي ماذا معنى عندها هو أهل الكطوة لا إله رأي الله يعني أهل للتدى أهل أن يمتق Haknya عظيم وما حقه أن ينتقى. Subhanallah. هو أهل التقوى. نعم. والتقوى هنا مدارها على خشة والهيبة والتعريض والسمع والطاعة والامتثال والخضوع. كل ذلك هو أهم. أن نخشاه ونعتقى، ونغير، ونذل له، ونخضع له. ونسمع له ونضيعه مجلّة وعلا يستحق منا ذلك بل هو أهله هو المستحق المطلق لذلك كله شوفوا ثم أتبع هذا قولي وأهل المرشرة يعني أهل للتعريم والتقوى والهيبة في الربوبية والكمال هو فمن فعل لا لك خلي أعلم أنه أهل المغفرة إذا اتقيته فيما هو أهل له في ربوبيته وكماله وألويته فعلم أنه لا يقابلك يا عبد الله إلا بالمغفرة مهما كانت المغفق ومهما كانت أخطارك هذه من أعظم الآيات التي تعطي أو تبعث الضمانين في القلوب والنفوس وأيضاً هذه الوصية الجامعة كانت وصية رسولنا عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة فقد قلّ أن يشتمع مع أصحابه وأن يخاطباً أو يحبثهم أو يعظهم دون الإشارة إليها بل دون ذكرارها وكما يذكر أهل السير أنه عليه الصلاة والسلام ما بعث أنيراً على سرية أو أنيراً على جيش أو غيره أو أحداً في أمر من الأمور يحمل رسالة أو غيرها إلا أوصاه بها أول ما يوصي أول بصية أن ينتقل الله أجل معها أيًا كان وما استعمل أحداً إلا أوصاه بها وكذلك كان في خطبه ومواعظه عليه الصلاة والسلام يكفر الأمر بها والتواصي بها والتشكير بها بل وصفها لأنها رأس الأمر ورأس كل شيء وجمع كل خير وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الوصية في هذه الكثيرة بل وجعلها كثيرا في دعائه عليه الصلاة والسلام حتى يعلم الأم يُعَلَّم لأُم فكان من دعائي اللهم أنني أسألك الهدى والتقى ولي من الجوار معهم الهدى لأن الهداية تحتاج بعدها إله إلا أن يتفع هدى بدون التقى ما تمثى أهل؟ هل يتركون مثل إيش؟ الذين هداهم الله ثم لم يعملوا بما أجابوا الله عز وجل إليه فيكون فيهم شبه من من اليهول أحسن وأما إذا جاءت التقى بلا هدى ففيهم شبه من, من لا. ما ما هذا الكمال في الاجتماع الهدى والتقى سبحانك سبحان الله عندي في اسمع الدعاء اللهم أني أسألك الهدى والتقى وأما في أمور الدنيا قال العفاق والغنى الله تجمع خيري الدنيا والآخرا يا شيخ تعطيك نفراس الدنيا والآخرا <تصفيق> الآخرا هو الهدى والتقى إذا اجتمع أرجى مع نعصر مع الأنبياء والصائح إن الله عز وجل وإيامنا لذلك أكثروا بها في الدعاء السجود في مواطن الدعاء أكثروا بهذا الدعاء وكان يكثر نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الجانب وهم أني أسألك الهدى والدقاء والعفاة الدنيا هذه والله لا يوقف المه ولا يجعله مستقيما في الدنيا إلا في الغناء في جميع الجوانب المالية والأخلاقية والسلوكي، تبارك الله، نفسه تقول غنية كأنه حاز الدنيا، ولو كان ينام على حصى، وأما من كانت نفسه فقيره والله الملك البصور، فهذا، والعهاس أن يسدي عن الدنيا وزينتها والطواش والمعاصي والأهواء وما ينول النفوس وغيره. سبحان الله رزقنا وإنا نور اللهم إن نسأل قلبه ولا واتقه ولا هافه ولا نجمع بلاد خير الدنيا ولا فالشاهد كان دعارة عليه الصلاة والسلام أو يكثر من الطلب من الله تبارك وتعالى بهذه النعم هذه المسألة عند فعل الطقة والتقى وكذلك وهذا مسلك الصحابة والله لا يخالقون مقتضى الكتاب والسنة لذلك لو كنت يجمعها كما ذكره من الرجل وغيره يعجز الإنسان أن يستجمع وصية الصحابة لما بينهم ولمن جاء بعدهم من التابعين يعجز أن يجمع وصاياهم في التقوى من كثرتها أول كلمة لأبي بلح الصديق وأول مصيّة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد استخلافه تقوى الله يبدأ بتقوى الله ويختم بتقوى الله تبارك وتعالى وأول كلمة له لما استخلف عمر يا رمر اتقلنا وأوصاف أن يبتقي الله في الكلمة خبت وهكذا, وهكذا عمر ما في خطبة ما في أكوة ولا يستفعث واحدة إلا يوصيه بتبقى الله خبره وتعالى وهكذا عثمان وهكذا علي والصحافة فيما بينه بل كانوا لا يلتقون ولا يخترعون إلا يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله تبارك وتعالى ويزيد رأهم ببراءة صورة العصر. هكذا يتواصلون ويتواصلون أما نحن في هذه الأيام أستغفر الله عن أذى نؤيكم. والله لو كنا يعني لو كانت سنتنا فيما بيننا تلهج بهذه الكلمة، يعني كما يقولون، وشوف نربط الحديث أوله وآخره شنو؟ قال ابتكي الله الحديث بدأ بتكو الله وانتهى ها بالخرق الحسن. <تصفيق> مع أنك لو بحث كيف أنا يصير عندي حسن القلوب نقول أنك تقوى الله إيش الأعلامة على وجود تقوى الله حسنك لا إناها إنسى الله لذلك في كلمة يعني نسمعها من أهل العلم دائما إن هذا الدين يعني أمر عظيم سبحان الله عندنا آيات وعندنا وسائل الدين في غايات فيه وسائل ودائما نسمع أو أحيانا نسمع من بعضهم يقول أن الغايات والوسائل بابها ها واحد يقول كيف لأنه في أمور أمور الدنيا لا الغايات شيء والوسائل شيء آخر لكن في أمور الدين الغايات والوسائل بابها واحد. لذلك يقول إذا كانت الغير تقيفية فالوسائل تقيفية. أنا تبع الله. ها هي الغاية هي الغاية. وتبع الله هي الوسيلة. هذا معنى أن الغاية والوسيلة بابها واحد. كي يعني إذا اتقيت الله ستكون ذا خلق حسن اتق الله ها توفق لحسن الخلق حسن أخلاقك مع الناس هذا دليل على أنه عندك يبه الله طلقا يقول مسائل بذها واحد فهمناها ما أعلم هذا الدين دين عظيم دين عظيم خص الله عز وجل به يا إخوان لكن كم نحن فرد يا شيخ والله دين عظيم خص الله عز وجل به النبي صلى الله يقول للصحابة يقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة كيف آخرون؟ وكيف؟ كيف الأولون؟ يجيجي؟ يعني في أي سباق يجي هو يجي الأول؟ يجيجي؟ ما يجي؟ لا لا في هذا الدين وسبعين ثلاث وسبعين بس. فالحمد لله أن هدانا لهذا وما كنا لنحتاجه لا ولا الله. لا تقول أنا ولا تقول بعقلي ولا تقول لا لا ولا بعملي ولا لا لا شيء. والله أن جهدي. كما كان الصحابة والله لولا الله ما ماذا؟ أكذب؟ أكذب الترام؟ هكذا التصوّل؟ ما أنت حتى يصيغ ربك عز وجل؟ يا رب أنت واضح نعم أمرنا كلام لا رفيق الله يصيغ هذه لو يعني نحاول نتشجع لهذا المعلم والله يشجع الزلوم من الفرحات. أقول الكلام في سلفنا والتواصي بالتقوى كثيرة جدا. نحن نختصر قليلا. نذكر بعض الأقوال عن بعض السلف لما فيها من العظة والعظة يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة ما راح نذكر شيء عن الصحابة؟ الناشك حتى لا يس الإنسان يقول هذا الصحابة إحنا وين والصحابة وين لا لا إن جعلنا الخير وللخير يعني الأمة لا ينقض فلا تيأس. فنحن من العمر التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدا قد تعرف أن هذه الأمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الخيره هي وهي امتي الى يوم القيامه فلا لي اس عبد الله نعم واجعل هذه الكلمة نصب عيني حتى تتحقق فيها قولا وحالا ومن ثم تلحق بركب الصحابه ابدا اخذ وعد الله وعد من الله ووعد من رسول الله بمقدار ما تمتثل ما كان عليها الصحابة بمقدار ما تلحق بركبهم وتنضم إليهم وأعظم من هذا مهر وأعظم ما لتمنى اللي حق بركب الصحابة لا الجماعة الفلانية ولا الإمام الفلاني ولا العالم لا, لا لا لا لا ما عندنا إلا كتاب سنة وصحابة ما عندنا إلا كلام ربنا وكلام رسولنا ثم الصحابة نتعصحوا بهذه الثلاثة ونتحزب على هذه الثلاثة وأولئك حزب الله وحزب الله هم المحلحون أما تتحزب بسيم وجيم ولا لا أترك يا عبد الله يا الكرام والفوز أنت تحزب وأنت تعصب على الله قول ربنا وقول رسولنا وسلف الصالح الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هذا أمر نعوذ بالعزيز نص الناس نصينا جميعا. بتقوى الله الله وتعالى والله كثيرا ما كان يرددها رحمه الله لكن اسمع ما هذا نقول يقول وصيك بتقوى الله التي لا يقبل الله ويرها الله ركوة. أكبر أكبر إذن ما هي التقوى حتى الآن مجينة تقوى سحسة جداً أولا نحب أن قلوبنا تم تلئ بها وبعدها نضطها بإذن الله قالوا <تصفيق> عز وجل لا يقبل غيرها لا إله إلا الله والله مهما عملت قال فأسأل ما هي بقول الإشكهاد ولا بكثرة السجود أن نسأل بكثرة الله مسألة فيها تقوى الله يقبلها خالت من تب والله يردها عليك لا يا خالت ما انت كان صورتك جميله يوم كنت تسجد على الارض وتصلي حتى جبها لك هاي تصير تشرب حجه مثل ذي فينات الابي تعرفون ذي ما تعرفون والله إذا قلت بيدك هكذا يدك تنجد مكاناً المروق مكان المروق على الأرض فالاحتكام في الأرض تصير مثل الحجارة وأشد تقطع يدك أبع هكذا يشعر جبهك لو صارت مثل كثينات في الإبي مع الحلوب ومن تقضى الله يقضى الله منك ما ونتذكر الخوارج الأوائل الله أكبر كيف كانت صلاتهم كيف كان صيامهم قراءتهم القرآن كلمة جميلة جدا للإمام النووي رحمة الله عليه في وصفهم لأن أوصافهم جميلة يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة تحضرون صلاتكم إلى صلاتهم من كثر الصلاة والصيام كذلك والقر إن نوّل له كلمة جميلة يقول أثرت في الصلاة فيهم فتقحّلت مراضع السجون منهم هكذا والله قال جباههم وأيديهم وانفواصلهم هل هو الطوار مثل تحينات الإبن تقحّلت من كثر الصلاة وكثر السجون ويقول أيضا وتغيرت ألوانهم لون الجلد إحنا الآن نقول هكذا أوف أحمر منين الدم اضغط على أي مكان إيش يصير حمام دم دم ولحم شحم هم لا يا شيخ أثخر الصيام فيهم يقول فتبدل ألوانهم إلى اللون الأخضر لذ من كثرة العروق العروق طغت ما في شحم ما في لحم من كثرة الصيام ومع ذلك هم كذابو أهل النار لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم جود العيب لكن ما يخبل لا تذكر كلمة انت بالله وصيهم من الله الذي لا يقبل الله عز وجل غيره. عبد الله بن عباس كان كلامه شديدا على الخوارج. ثبوثا. فطيل له يا عبد عباس. يبنى عم رسول الله. حفظ. نسح الصلاة وهالديان. ألا ترى إلى جهتهم؟ شوفوا اشتهادهم في الصغار قيادة الليل ماذا قال قال والله ليسوا بأشدج في هدف من اليهود والنصارى في أديرتهم المسألة هي بالجهد ولكن كثرت السجود المسألة فيها جبل الله مقبول من حتى شربة الماء يا عبد الله لما تشرب ما انتقى الله جل وعلا في شربك للماء كتب لك من الحسنه انت تشرب انت تشبع وتكتب لك لان هي تقوى الله اذا هلك منك الله في كيفيه الحصول عليها وكيفيه شربها ووقت شربها عليك ليس لك حتى شربت الماء والله حتى شربت الماء سلامك على أفور كلامك لفلان زيد عبيد استقبالك للناس كل أمرك إن تضمن تقوى الله قم إن خلن تقوى الله رد عليك وربما كانت حصرة ونجابة يوم القيامة نعم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان في طريقه إلى القدس إلى بيت إرشاد إلى بيت المجلس حتى جسد المفاتيح وقف وقفة طويلة في وسط الصحراء وجد بناء كذا ناش جماله هذا كان هذا يهمل الكتاب وهذا دير من أديره. تعظم بادية الشام قنت مليانة من الأديرة يعني اليهود والنصارى تركوا المدينة وتركوا كذا وجاءوا للتعبد والتضرد للعبادة يقطعون عن الدنيا كلها ويتفرمون للعبادة فعمر وقف عند الباب ينظر إليهم فأخذتهم الشجاعة لا شيء جو, جو. مجاهدة وبعدين لما شاهدوا هو شاهدوا عمر هذا صاحب القلب اللي يقولهم مثل الصخر يبقي يا عمر تبقي قال نعم أبقي تأثر عمر هذه الرحمة هذه نحن اليوم ننتظر هكذا يا رجلتين ما عندنا هذا قلوبها نصرت بذل إجابة لا إجابة لا القلب لا تكون برحمة حتى نالكادر حتى نالكادر حتى نالك وهذا كله من جنب الله جلالك وتعالى قلبه مليء بالرحمة والشفقة فما امتلال القلب الرحمة والشفقة جعل عمره لما شاء هذا الجهد العظيم ويعلم أنه غير قلنا عم تذكرت قول الله جل وعلا وجوه يومئذ عاملة لا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصدة يعني يعني فيها نصب من كثرة العمل لكن تصليان حني إذا المدار عبد الله ليس على الجهد والاجتهاد وكثرة العمل أبدا وإنما المدار على فيها كفوة ولا مقول والله السلام عليك ها فيها تقوى ولا ما فيها دم دم كل كلمة تصدر منها يعني في كل وقتك وجميع أحوالك في أي مكان كنتا كل ما يصدر منك يجب أن يتفضل نتبو الله وإلا لا يقبله الله تبارك وتعالى وأحياناً مو بس عجل القبول أتنقلب عليه ولا يقبلن يقول رحمه الله <تصفيق> ولا يرحم إلا أهلها المرحومون، ها؟ هم أذنب كبور ويقول وَلَمَ يُثِيبُ إِلَّا عَلِيْهَا وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ واكده عشرة هذه وصية عمر تعرفونه عمر ما ش يقولهم؟ خامسة قولة خامسة قولة دارة نعم، كون أبيه أبيها أنا أريدها بس شوي أخرها يقولون عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء جميل ما هي الشيخ الآن تتقل الله ومحيها من تناد فلت تطبيق عمل إياك أن تقول خالص لا أقول الله إليك سيدي خالص ولا بس هادة. ولا بس هادة. لا لا, لا. أنت تضيع حتى الخامس والسادس يا شيخ لما تقول لهم حمار هو الخامس الله عمر بعيد عمر بعيد هو الخامس انتقول الله وإياكم انتقولوا الخامس مشهور عندنا وعندكم كل ما كانت تقولوا عمرنا بن عدد خامس الخامس أي من جهة هذا الكلام ما كانت تقول تبارك يقول رحمه الله واعلم أن الواعظين بها كثير ما سألوها لا نقول وإياكم يعني المتكلمون والمتنضعون والمتشدقون بها كثير والآملين بها قليل ثم يقول رحمه الله جعلنا الله وإياهم من المتقن هذي عمر يدعو معهم هذا دعاء عمر أمن الواعظ بها كثير والمتكلم بها كثير ولكن العامل بها قليل سعى الله وعليه وأما مسألة الخامس الخامس يا عبد الله هو الحسن ابن علي والسادس هو ابن عبد سادس خلافة الراشد انتهت كما قال من النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة الراشدة ثلاثون والثلاثون تمتهي بتنازل الحسن ولا تعتبر لأنها لم يعمل بها شيئا وإنما من حيث العدد من الشهور يتم بها أو يستتم بها الثلاثين عاما والثالث إذا من عبد الثالث بعد هؤلاء ومعاوية ما عمره عمر, عمر ويس واضح هذا عمر بن عبد العزيز سمع أن بعض الناس كان يقدمه على معاوية يقول صحيح هذا جاء بعد معاوية ولكن هذا أفضل من معاوية ساذج يعني لما إلى سمع ليش يقوم من هذا فجبر الناس وخطب الناس. خطبة عامة. عمر بن عبد العزيز سمع أن بعض الناس كان يقدمه على معاوية. يقولون صحيح هذا جاء بعد معاوية ولكن هذا أفضل من معاوية. سمع يعني نما إلى سمعيسي كمن هذا. فجبر الناس وخطب الناس. خطبة عامة. قلبها وعمرك. هذا ولا الواحد يحب أن يمد ولا لا. النفس اللي داخل بينا تحب الملك ما دم ندعونها لا أسقط لا لا تسقط إذا سكت ما فيها تقوى الله لا لا سكت سكوتك ما فيها تقوى الله حتى السكوت تحتاج تقوى إي والله حتى السكوت تحتاج تقوى فما سكت عمر قال بلما الله أكبر ثم قال قولته المشهورة قال والذي نفسي بيده لا غبار في أنفي معاوية في جهاده مع رسول الله خير من عمر ما هو ألف معاوية لا الغبار الذي دخل في أنفي معاوية يقول خير من عمر وفي رواله خير من ألف من عموان من عموان <تسجيل> تلسس شو كنت هل يألك أرضاها مواجنة وعدا؟ يشكف؟ لأ ما سكت هبا يحب وإلا أن تصرف النفس عندما قلنا حمري قلت أن ما أنا ما هم حموة ما تحت رميته سكوة اللوذي يقول اتق الله حيثما كم Makhluk Allah, Al-Jalal wa Al-Ma'arif, kini mereka punya ini. Dijumpa. Ah, ah, dimana? Al-Masjid Shariyah. Kita bukan sehelai huruf yang dijumpa apa yang kita lakukan. Tidak. Hatta kalau ada sesuatu yang kita lakukan, contohnya Syekh Muhammad, orang orang لذلك صراعك مع النفس ليس صراعاً هكذا. نجي عند قول النبي عليه الصلاة والسلام حيثما كنت كلمة عظيمة جداً والله لا تترك لك ليلة ولا نهاراً سراً ولا علانية أنت في البيت أنت في السوق أنت في العمل أنت في الوظيفة أنت في ركن من أركان الإيمان أنت في ركن من أركان الإسلام أنت في تعاونك مع الخلق ومع الناس بل وحتى مع الفهائد والأشجاب فلي كلها تشملها حيما ما قمت في مغلب الغلالغانية ما هو؟ والله نراحه المشرق والغرب نراحه الشرقية والغربية كلها ما, ما يجيبوا مثلها يجبوا ما وقت كلمة سبحان الله لا تترك ولا شيئا ولا جزءا من حياتك إلا تتضمنها في البيت مع أهلك مع زوجتك مع أولادك مع والديك الكريمين مع الناس مع المؤمنين مع المسلمين مع الكافرين في السر والإعلمت بينكم النفسك أيضا لا بد من الدرد الله لدمارك وتعالى فإذا فعلتا دخلتا وإلا فدى وبنتا روح وحنتا الله يوما كبير يا شير لذلك أنا حرصو عليها في العقائد في العبادات مثل ما قلت في أركاد الإيمان قلت أنت بالله في الإمام بالله، اتق الله في رموزه بالله، اتق الله في كمال الله وأسمائه وصفاته، اتق الله في أولوية تبارك في في الله تبارك وتعالى، اتق الله في إمام المرافق، اتق الله في إمام الخطب والرسل، في اليوم الآخر بالقدر كله، تعتمد شكل الله تبارك وتعالى. فالقلب يقول: شوف نفسك عندما تدخل في باب الغضب والغضب، أنت متق الله ولم. فالكيف للتبعيه تصحيح الاعتقاد وتحقيق ثمرة هذا الاعتقاد يعني هذه بين تمام وقال ذكره نبينا عليه الصلاه والسلام واستعجب الصحابه قال يا رسول الله ياتي احدنا اهله وشهوته وله بها قال لا ما كان جيدا فقلت لك ياتيني كاهلك سبحان الله العظيم تمارس شهوتك تمارس عصمتك والعدل حق الحسنة شاء الله يا حيزة الطعام الشراب كله إذا اغفرنا بتقوى الله فالعداد شاء صالح ما في تقوى الله لا لكن ممكن يقول أي شغلت عليك والعياد من بالله يعني ممكن يقول لا لا ولا عليك لكن ممكن يقول عليك الصلاة والعياد ما في الأجمل تقوى الله لكن حيكم هم. <تصفيق> في وظيفتك، في تجارتك، في بيعك، في شرائك، الله أكبر. إحنا اليوم لا. بس كيف تكسب؟ كيف نزيد في الربح؟ في علاقتك مع الحكام يا شيخ؟ في كمال الله. إحنا المشكلة نسيت من قبل. مصيبة. ليه تعلمونا من يوم مصر ما؟ أن هؤلاء الحكام سرقوا الله لنا سرقي ما نبوك كل ما لنبوك يا شيخ سورة الناس أكل الحكام سرقونا نهبونا وانتقلنا الله النبي صلى الله عليه وسلم أمارنا بالسفع وفاعة وإن أكلوا ما لك وإن ورغوا وبركاك لا إلا فإن الله رسول الله إنه وهناك بطاعة والسمع والطاعة وعدم الخروج عليهم وعدم تأذيب الناس عليهم وعدم ذكر ما عليهم في العالم لا تدرى وإن طارب ظهرك وأخذ ماذا؟ ما, ما أخذوا أموالنا ونسبهم في الليل والنار قولوا ليش؟ نهبونا لا نهبوك أنا ما ولا ما الذي مصيرة يعاد الله ما عندها تقوى الله مع الركان ما عندها تقوى الله مع الكبار ومع المسؤولين بعض الناس ما أن يتوقى الله حتى مع الوالدين الناس تتهاوت الناس تتهاوت بعد حق الله عِجل وبعد حقوق حُبُوقِ الْأَرْكَانِّ, الأركان الْإِيمَانِ واركان الْإِسْلَاحِ حقوق الناس تحتاج تقوى الله التعارم مع الخلق والعباد في البيع والشراء، في المدرسة في التعلم، في الوالدين، في الأرحام، في الزوجة، انتهى. العاجكه بوقت اكمال مع جميع الخلق والعباد ابي اعلم علامه من علامات كمال الايمان نعم هكذا ذكروا وكما يقولون السعيد من وفقه الله عز وجل فتقى الله وأصلح ما بينه وبين ربه في جميع جوانب حتى مع البهيمة عندنا أتاك والله مع المفار أنتم الأمد عيشون في بلاد المفار نحن لا نشوف كافر في بلادنا طريق جداً لكن عندما نشوف الكافر فالكافر اللي عندنا ضعيف لأن أمّا قادم أمّا سائر أنا ضعيفين جايين من برّه يشتغل في البلاد عمّا وتشوفوا مسكين لكن أنتم هنا لا عندكم كفار أعلان من كثير لكن هل اتقين الله جل وعلا فيهم أنا اللي لمسه من كثير من الأخوان جلس معهم قال آآآ كفار واحد يوم جاء قال يا شيخ والله لا يحبوننا لما همهما قالها ها فجاءوا انتحبهم ان كانوا ما يحبهم يا يا ناس قلت ما كنت كنت الله انت ما تحبهم انت بتحبهم كيف تحبهم تحب انت لا لكن احنا ما نحبهم دي لكن هم ما يغربونك ليش من سلوكك واخلاقك صحيح ولا بر والله هذا الكافر اللي أنت تشتغل عنده أو تعمل عمل، ها؟ أو تسكن عندك، أو أنت تحت أمره في الوظيفة أو في العمل، إن منك خير مثال في العمل والمواضع والاتقان والإحسان سوف أحبه. هم ما يبغون شيء إلا العدل بمقدار تنتج بمقدار ما يقربك ويحبك راقب الله. فَمَا كان دَافِلَ مَرْضَاتِ الله هَا أَقْدِمْ وَمَا كَانَ مُخَالِفَا لِمَرْضَاتِ اللَّهَ أَحْجِمْ هذا أرض الله والثاني الإحساس لأن بعض الناس يقول يا شيخ أنا أعطيه أنا أسلم عليه أنا أسلم على كلان وكلان ما أسلم عليهم أخلاخ أنا مسؤول زباي. هذا المصيبة. يتق الله. لا. أبدا. لأن هذا لما سلم كان يريدش أن يكافأ بمذهلي فعله. أنا سلمت عليك احترامك لازم تحترمني. ما تحترمني ما رح تحترمني. ما فيك والله. سقط. ها صفر لا اكتق الله فاسلم والما سلم علي ارجع فاسلم لأني لكما سلمت عليه انا نحتسب الاجر عند الله ما اريده ان يكافئني ليش السلام علي اعطيه ها اعطيك تعطيني ما اعطيتني بكرة انا ما بعطيك واضح لا المكاتب لا يُهُمْ يُهْتَسِد إذا انتبه الله مراقبة في الفعل والتغط في السر والإعلام ثم احتساب لما يفعل ولما يترك يحتسب تسبب الأجر عند الله هذه لو اجتمعت فعلا أنت في كافة تقرأ الله أما إذا انتبرت أن تكافى بمثل ما تفعل لا يعتبر تحتشف تفعل يقول عندنا في المثل العواب يقول نفعل الخير وجدت البحر يعني تفعل الخير ثم ترميه في البحر البحر يبيع كل شيء اما تفعل الخير حتى يفعل معك الخير هذه مصيبة هذه ضاع منك خمسين في المئة منه من تقوط لا أقعد لكن ما كسرت لا هراء ثم أكتب أو أحجب لكن على مدارش الاحتساساً هنا نعم حققتاً تب والله تبارك وتعالى في ذلك وتبكيكاً في وعلى وعلنكاً نحن اليوم لا نحن نكون لها مش بالمكافأة تزورني نزور. يقطعني ها يقطعك يقول يقول يا سفري اشبه واسف ابوه طيب شبهه بس لا اشبهه ابوه ضربني ها نرشني بالماء ايش يقولون نرش بالدم مو ها مو بس بكفي ازياء ابو الرباطون انت والله اذا ما المكان غير متكفّف، فكيف بمن يزيد عرض الله؟ كلمة المدارها على سان ولا مبسوط، مراقبة فيما تفعل وتجدر، فيما تقول، فيما تعطي، فيما تعامل. سبحان الله، العمل الجبّكام نحترمهم، ندعو له أحمد الرحمة. يعني سجنون، ثم يخرج من السجن نش، يمشي، يجيبونه وين؟ في المكان العام، في السوق العام، يعني مكان الجمهور، ثم يجلد ويجلد حتى يقمع عليه، يقمع عليه، فيجبر، هكذا والله يجبر، جبران إلى سجنه، ما قدر ولما يصحق، ما يقوله؟ يدع الله لا لا لا لا لا لو نحن نسمى من عشاء، ونسمى بل جبت السائل حبه <تصفيق> وكامنا، قالوا نعم! الله بل ذهبوا إليه في بيتي في ستي بعض الشباب قالوا سوف أعددنا بحبها يا أحمد والخطه متقنه نستطيع نقتل الحاكم الله نقتله اا المسألة المساله وكانت سهله جدا لأن الحاكم بيصلي من المسجد مع الناس ويسوق في كل مكان فربعدنا خطه نقتله حتى لا يرهيب لو كان واحد منا مسجون وجاءه أنصاره قال اب لك الحاكم ها وقتلوا وضربوا وخطفوا هل يكون منه ولا لا سيجعل الله يرحم الله قال لا لا تفعلوا لا اله الا الله احمد يا احمد على جمهورك كل يوم كل يوم بعد صلاة العصر جلد يا احمد ومنعهم أن يقبلوا الحرم أو أن يخرجوا على الحرم أقواله شوف الفرق شوف تقول الله تقول الله مع الحكام بأن النبي النصوص أقبل اسمع واعجب وأياك أن تخرج هذا الخروج ما في إلا في مضمون وعي أنت ما ترى بواهل عندك من الطائفية لا يغتنوا فيه كده اليوم نحن بعمل التكفير عندنا اذا هنا كل ما كان نكفر هذا او ذاك لا نكفر الدنيا كلها الشيخ سيئ كانوا يخافون من التكفير مع انهم يقولون ان Okay. Oh.